ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام فمن الرحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري التاسع والعشرون من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبالي للإمام بن النجار الفتوح رحمه الله تعالى هذا المجلس المنعقد في هذا اليوم السبت الثامن من شهر رجبين الحرام سنة خمس وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نتدارس في مجلسنا هذا باب المطلق والمقيد الذي أعقب به المصنف رحمه الله حديثه في فصول مضت وأبواب تعلقت بالعموم والخصوص ومسائله وأحكامه وأخر ذلك المخصصات بأنواعها وما تقدم فيه الكلام تفصيلاً والحديث عن الإطلاق والتقيد أو المطلق والمقيد ذي صلة وثيقة بمباحث العام والخاص وإن كان الحديث عن مباحث العموم والخصوص كما تقدم آنفا يعد في عنق الزجاجة بالنسبة لدلالات الألفاظ بحيث لا يتم لمتفقه أو أصولي فهم الدلالات إلا بضبط باب العموم والخصوص لأنه لا يمكن لا يمكن الانستناد إلى دلالة فيها أمر ونهي فيها تكليف شرعي إلا ومتعلق الأمر والنهي عموم أو خصوص فلذا كان لا غنى لطالب العلم المتفقه والأصول الذي يرغب النظر في استنباط الأحكام من الأدلة لا غنى له عن النظر وضبط أبواب العموم والخصوص في مسائل أصول الفقه إن كانت هذه منزلة أبواب العموم والخصوص فإن الإطلاق والتقييد ذا صلة, صلة به وثيقة سبب ذلك التشابه الكبير بين المطلق والعام من وجه وبين الخاص والمقيد من وجه بل إن بعض الوصوليين كالإمام البيضاوي رحمه الله في مختصره منهاج الوصول في علم الوصول جعل الحديث عن الإطلاق والتقييد خاتمة لأبواب العام والخاص جعله تذهيلاً له وبالتالي فكأنه يعده جزءا ملحقا به وهو كذلك إلى حد كبير كما سيأتي في بيان العلاقة بينهما فإذا بقدر ما تحل أبواب العموم والخصوص أهمية لمن يريد ضبط دلالات الألفاظ فإن الإطلاق والتقييد جزء متصل به وهو حديثنا في مجلس اليوم إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 ما تناول معين معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نبدأ بالمثال للإضاحة لما قال ربنا عز وجل في سورة النساء أو في سورة المجادلة أو في سورة المائدة في ذكر الرقاب وعتقها في الكفارات قال فتحرير رقبة قوله فتحرير رقبة كلمة رقبة نكرة في سياق الإثبات وتقدم أن النكرات لا تفيد العموم إلا إذا دخلت عليها للتعريف أل للجنس أو كانت في سياق النهي أو النفي وما يتصل به لكن النكرة في سياق الإثبات ليست من العموم يقولون لأنها مطلقة إذن هذا هو الإطلاق طيب تأمَل معي الله عز وجل لما قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس في كفارة الظهار فتحرير رقبة طيب لو كنت عبدا عليك كفارة مثل كفارة يمين فمن لم يجد قالت الله عز وجل فيطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فجئت تعتق رقبة أي رقبة هي التي أراد الله منك أن تعتقها ستقول أي رقبة صح شف قولك أي رقبة يفيد الشيوع والانتشار بل الشمول أي رقبة طيب فإذا نزلت حيث كانت تباع الجواري والرقاب والعبيد والإماء، فإذا نزل السوق فوجد جارية وعبدا وجد أشكالا وألوانا فاستفتفقهم قال أنا علي عتق رقبة في كفارة يمين أو كفارة ظهار وأردت شراء رقبة فأي رقبة تصلح قال له أي رقبة طيب هذه الرقبة هذا عبد مسلم وتلك جارية كافرة هذا متعلم وهذا جاهل أصناف وأشكال قال أي رقبة لماذا قال أي رقبة قال لأن الله يقول فتحرير رقبه المطلوب واحد لكن هذا اللفظ يصدق على أي الرقاب يصدق على كل الرقاب شفت لما أقول على كل كل إذن هو شمل الكل شمله من حيث التناول اللفظ تناول الكل لكن المراد كم؟ واحد واحد هذا الفرق فقط بين العام والمطلق يشتبهان في شيء أن كل من العام والمطلق لفظه يشمل الكل يتناول الكل لكن العام يتناوله ويريده أما المطلق يتناول الكل ويريد واحدا هذا هو الفرق فقط إذا ما قلت لك أي رقبة قلت أي رقبة أي رقبة يصدق عليها قول الله فتحرير رقبة قلت لي كل الرقاب طيب تعال معي مثلا إلى مثال للعام يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخ المسلم مسلم هذا مفرد لكن هنا لا يراد به الواحد قال المسلم يعني كل مسلم فالحديث قال المسلم أخ المسلم يعني كل مسلم أخر لكل مسلم فإذا قلت لك أي مسلم قصده رسول الله عليه الصلاة والسلام إستقود تقول كل مسلم قلت لك هنا أي رقبة نصدق عليها قول الله فتحرير رقبة قلت لا كل رقبة يصلح أي رقبة يصلح لها قول الله فتحرير رقبة قلت لي كل الرقاب وهنا قلت كل المسلمين إذن هذا المسلم عام وتحرير رقبه مطلق فهذا قلت يصدق على كل المسلمين وهذا قلت يصدق على كل الرقاب لكن فتحرير رقبه كم رقبة هي المقصودة بالحكم في التكليف واحدة كل مسلم كم مسلما هو المقصود بالحكم في لفظ الحديث كل المسلمين بلا استثناء وجه الشبه بين العام والمطلق صلاحية اللفظ لتناول أفراده وجه الفرق الإرادة والقصد بتنزيل الحكم عليه في العموم يراد الكل ويصدق على الكل في المطلق يصدق على الكل ويراد أحد أفراده هذا هو تحرير معنى المطلق بدأ المصنف رحمه الله بتعريفه فقال المطلق ما تناول واحدا غير معين فتحرير رقبة أي رقبة؟ واحدة منها غير معينة ما اخترتها وما أردتها يصدق عليها ذلك فقوله ما تناول واحدا يخرج ألفاظ الأعداد 2 و 3 و 4 و 5 و 10 ألفاظ الأعداد تتناول أكثر من واحد فخرج بهذا التعريف قوله غير معين يخرج الواحد المعين من الواحد المعين؟ اسماء المعرفة زيد و وخالد. تناول واحدا لكنه معين أما المطلق فواحد غير معين قال في آخر التعريف باعتبار حقيقة شاملة لجنسه لو قلت لك لفظ مشترك ألا يتناول واحدا غير معين لفظ مشترك تقول اشتريت عينا ورأيت عينا وعين لفظ مشترك يصدق على العين الباصرة والعين الجارية والجاسوس والمال وغيرها اللفظ المشترك يتناول واحدا من ألفاظ من من أفراده غير معين لكن لا باعتبار حقيقة واحدة باعتبار حقائق متعددة فحقيقة العين البالصة غير حقيقة العين الجارية وحقيقة العين الجارية غير الجاسوس والجاسوس غير المال نعم هي أفراد لكن حقائقها مختلفة لكن تحرير رقبة حقيقة الرقبة في زيد كحقيقة الرقبة في هند كحقيقة الرقبة في سائر الرقاب الحقيقة واحدة فخرج بقوله باعتبار حقيقة شاملة لجنس خرج المشترك وخرج الواجب المخير أيضا الواجب المخير هو واجب له أفراد مثل كفارة اليمين كفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فهذه الكفارة على التخير فيها ثلاثة أفراد والكفارة في اليمين من حيث هي كفارة تشمل أفراداً والمقصود والمراد بها من المكلف واحد منها غير معين هو مخير فيها لكن الحقائق فيها ليست واحدة حقيقة الإطعام غير حقيقة الكسوة غير حقيقة عتق الرقبة فتختلف الحقائق فهذا التعريف أخرج به الفاضل الأعداد وأسماء الأعلام والواجب المخير والمشترك فما بقي له إلا المطلق اللفظ الذي يصدق على أفراد متعددة باعتبار حقيقة واحدة شاملة لجنسها ويقابل ذلك في التعريف المقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه ما تناول معيدا قلنا كأسماء العلام زيد وعمر وهند وفاطمة أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه ما كان موصوفا بوصف يزيد على حقيقة الجنس أصبح مقيدا فتحريض رقبه في كفارة اليمين في سورة المائدة فتحرير رقبة من قبل أن يتماس في كفارة الظهار في سورة المجادلة هذا مطلق لكن في كفارة القتل قال سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة رقبة هنا لم يعد حقيقة مطلقة بل مقيدة بوصف زائد على أصل الكلمة أصل العين الرقبة فقيدت بوصف الإيمان. فأقول رقبة مؤمنا في هذا اللفظ مطلق أو مقيد. مقيد بماذا؟ بوصف الإيمان. قال أو مقي أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. أيضا في الكفارة قال الله تعالى فصيام شهرين متتابعين. لو قال فصيام شهرين فقط سيكون الشهران ها هنا مطلقا. شهران يعني يصومهما تباعا أو متفرقين لا حرج فلما قال فصيام شهرين متتابعين كان هذا تقييدا بوصف زائد على حقيقة جنسه هذا التعريف الذي اختاره المصنف رحمه الله جرى عليه عدد من الأصوليين والتعريفات الأخرى عند عند علماء الأصول المشهورين لا تبعد كثيرا عن هذا يعني مثلا التعريف الآمدي قال المطلق نكرة في إثبات نكرة في سياق الإثبات خلاص هذا مطلق كل نكرة في سياق الإثبات فهي من باب المطلق ابن الحاجب قال ما دل على شائع في جنسه تحرير رقبة دل على شائع على لف على رقبة شائعة في جنسها من غير قصد بأحد منها والمثال كما سمعت فتحرير رقبة ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فقوله ولي هنا نكرة وهو مطلق فأراد به أي ولي من أولياء المرأة لا نكاح إلا بولي ولم يقيد هذا الولي أي نوع يكون من الأولياء فيصدق على كل ولي الله ومن هنا رتب الفقهاء مراتب الأولياء في النكاح أن الأولوية للأبي ثم للجد جهة الأبوة ثم للابن وجهة البنوة ثم للأخ وجهة الأخوة ثم إلى العم جهة العمومة بترتيب العصبات في المواريث في الفرائض فالمقصود أن هذا مثال لمطلق لا نكاح إلا بولي فتحرير رقبة كل ذلك ما جعل بعضهم يقولون أن نكرة في سياق الإثبات أو ما دل على شائع في جنسه كما قال ابن الحاجب رحمه الله الجميع أحسن الله إليك قال رحمه الله وقد يجتمعان في لفظ بالجهتين. وقد يجتمعان ما هما؟ المطلق والمقيد المطلق والمقيد أو الوصفان هذه إطلاق والتقييد قد يجتمعان في لفظ واحد يعني اللفظ الواحد يمكن أن يكون مطلقا مقيدا مطلقا مقيدا هذا ممكن أو تناقض ممكن قال بجهتين يعني باعتبارين مختلفين نعود إلى المثال فتحرير رقبه مطلق أو مقيد؟ مطلق. مطلق ليش؟ لأنه محرر من كل القيود طيب فتحرير رقبات مؤمنة مطلق أو مقيد مقيد بماذا؟ بوصف الإيمان من حيث الديانة طيب لكن ما قيده من حيث الطول والقصر مطلق. من حيث العلم والجهل مطلق. مطلق ما قيده من حيث الوزن من حيث العمر من حيث الجنس ذكر وأنثى مطلق إذن التحرير رقبة مؤمنة لو سألتك مطلق أو مقيد ستقول مقيد بوصف الإيمان من حيث الدين مطلق في باقي الأوصاف إذا هو مقيد باعتبار مطلق باعتبار آخر تماما كما قلنا في العموم والخصوص كل لفظ إن نظرت إليه باعتبار ما فوقه اعتبرته خاصا وإن نظرت إليه باعتبار ما تحته وما يتفرع عنه يكون عاما فإذا قلت لك إنسان الإنسان عام أو خاص الإنسان عام يشمل كل إنسان مسلما وكافرا عربيا وعجميا أبيض وأسود قصيرا وطويلا ذكرا وأنثى عام لكنه خاص بالنسبة إلى الأحياء إلى الحيوان إلى الكائنات الحية فالكائنات الحية إنسان وحيوان ونبات فالإنسان خاص طيب والكائنات الحية أو الحيوان عام لن يشمل الإنسان والحيوان والنبات لكنه خاص بالنسبة إلى المخلوقات المخلوقات فيها جماد وهكذا فكل لفظ عام بالنسبة إلى ما تحته خاص بالنسبة إلى ما فوقه فهذا معنى قوله وقد يجتمعان في لفظ بالجهتين فيكون مطلقا باعتبار ومقيدا باعتبار آخر نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله وهما كعام وخاص هما ما هما المطلق والمقيد كعام وخاص في ماذا في ماذا في كثير من المسائل التي مضت في العموم والخصوص وأخر جملة مذكورة أولها أنه كالعام والخاص باعتبار أنه يجتمع في اللفظ الواحد الوصفاني ولا تناقض ولا تضاد فيكون عاما بوجه خاصا بوجه فكذلك يكون مطلقا باعتبار مقيدا باعتبار آخر ليس هذا فقط فيما ذكر أيضا من تخصيص العموم ألم نقول هناك يحمل العام على الخاص؟ بلا وهنا سنقول يحمل المطلق على المقيد مع استثناءات وصور مخصوصة بهذا النوع يأتي ذكره الآن بعد قليل لكن ما ذكر من تخصيص العموم؟ سواء كان مما اتفق عليه أو اختلف فيه فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب والسنة وتقييد السنة بالكتاب والسنة وتقييدهما بالقياس وبمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره ويجوز التقييد بمذهب الصحابي ونحوها من المسائل على الأصح في الجميع تماما كما تقدم في تخصيص العموم أما قلنا يخصص العموم بكذا وكذا وكذا فأيضا يقيد المطلق الوارد في القرآن بالمقيد في الكتاب وفي السنة والوارد في السنة من المطلق يقيد بالمخصص بالمقيد من الكتاب والسنة وسائد الصور التي سمعت قبل قليل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله لكن إن ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا لكن من هنا؟ شرع رحمه الله تعالى في تعداد صور اجتماع المطلق مع المقيد وما التي يحمل فيها المطلق على المقيد والصور التي لا يصح فيها ذلك عطفاً على قوله وهما كعام وخاص فإن قوله وهما كعام وخاص يفيد في الجملة حمل العموم على الخصوص فيجوز هنا حمل المطلق على المقيد جملة. ثم قال لكن كالاستدراك ليبين لك أنه ليس بإطلاقه يحمل المطلق على المقيد ولكن بحسب الصور كم صورة؟ الصور متعددة والأصوليون يتفاوتون في تقسيم الصور باعتبارات متعددة لكن التقسيم الأشهر التقسيم الرباعي المطلق مع المقيد له أربع صور والأربع الصور جاءت بالنظر إلى شيئين في النص سببه وحكمه على سبيل المثال، تعال معي إلى كفارة القتل. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطا، ومن يقتل م... وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا، ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلهم. الآية هذه في ما سبب الكفرة فيها القتل. السبب هو القتل والحكم تحرير رقبة مؤمنة. هذا معنى السبب والحكم. الحكم هنا تحرير رقبة مؤمنة والسبب القتل. تعال إلى الظهر. قال الله تعالى: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس الكفارة في القتل أيضا عتق رقبة. ما السبب؟ الظهر في سورة المجادلة. وما الحكم؟ عتق رقبة. طيب هذا النظر إلى النصوص. من حيث الإطلاق والتقييد ننظر إلى شيئين، إلى حكمه وإلى سببه، فإن نظرت إلى السبب والحكم في النص المطلق مع السبب والحكم في النص المقيد، ستكون الصور أربعة من حيث الاتفاق والاختلاف بين النص المطلق والنص المقيد. عندك في كل نص سبب وحكم، وفي الثاني سبب وحكم، فإما أن يتفق النصان في السبب والحكم، أو يختلف فيهما فهاتان صورتان أو يتفقان في أحدهما دون الآخر فهاتان صورتان إذن أن يتفق المطلق مع المقيد في سببه وحكمه أو يختلف المطلق عن المقيد في سببه وحكمه معا أو يتفق المطلق مع المقيد في سببه دون حكمه أو يتفقان في حكمه دون سببه فالصور كم؟ أربع هذه الصور هي الأشهر والأسهل في التقسيم وداخل هذا التقسيم تقسيم آخر فرعي تصل معه الصور إلى ستة عند بعضهم وسبعة والأمر فيها يسير فإذا فهمت هذا التقسيم نفهم كلام المصنف الآت الآن على الترتيب قال لكن إن ورد ما هما مطلق النص المطلق مع المقيم إن ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا إذا اختلف الحكم في النص المطلق عن الحكم في المقيد فلا حمل مطلقا خذ مثال الآن عندنا الأيدي جاءت مطلقة في نص مقيدة في نص في حد السرقة قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب لم تذكر الآية حد الأيدي في قطع السرقة إلى أين؟ هل تقطع من الكف؟ أو من المفصل أو من الذراع أو من المرفق أو من الكتف ما حددت الآية فالأيدي في النص مطلقة أو مقيدة مطلقة طيب وجدنا نصا مقيدا في آية أخرى وهو آية الوضوء قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وآيديكم إلى المرافق فجاءت الأيدي في الوضوء مقيدة إلى المرافق لو قال قائل درسنا في الأصول حمل المطلق على المقيد ووجدنا الأيدي في حد السرقة مطلقة ووجدناها في آية الوضوء مقيدة إذا نحمل المطلق على المقيد فنقول تقطع يد السارق إلى المرفق من أين جئت بهذا؟ قال حملنا النص المطلق على المقيد قال هنا إن اختلف الحكم فلا حمل مطلقة طيب ما الحكم في, في, في آية السرقة؟ القطع وما الحكم في الوضوء؟ الغسل هذا قطع وهذا غصب فلا يحمل المطلق على المقيد إذن المطلق لا يحمل على المقيد متى إذا اختلف الحكم طيب هل إذا اتحد السبب أو اختلف أو في فرق لا فرق قال فلا حمل مطلقا يعني سواء اتحد السبب أو اختلف طبع أعطيناكم مثالا لاختلاف السبب مع اختلاف الحكم في آية السرقة ما السبب السرقة والحكم القطع في آية الوضوء ما الحكم الغسل ما السبب القيام إلى الصلاة أو الطهارة للصلاة فإذا هذا طهارة وهذا سرقة هذا غسل وهذا قطع فلا حملة طيب تعال معي إلى مثال اختلف الحكم وإن كان السبب واحدا في كفارة اليمين قال الله عز وجل فإن عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه التتابع في كفارة اليمين في قراءته فصيام ثلاثة أيام متتابعات فيكون صيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين مقيدة بالتتابع مع أن الإطعام يطعام عشرة مساكين هل يلزم إطعامهم على التتابع دفعة واحدة أو يجوز التفريق الآية مطلقة أو مقيدة؟ إطعام عشرة مساكين هل قيد بالتتابع أو بالتفرق؟ الجواب لا طيب هذا حكم إطعام وذاك حكم صيام السبب واحد أو مختلف؟ السبب واحد السبب هو الحنث في كفارة اليمين في اليمين وجوب الكفارة لكن هذا إطعام وذاك صيام اختلف الحكم مع أن السبب واحد السؤال هل يحمل المطلق على المقيد؟ فنقول كما وجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة يجب التتابع في إطعام المساكين العشرة هذا مثال فقال المصنف لا حمل مطلقة يعني سواء اتحد السبب أو اختلف إذا تفهم من هذا فائدة مهمة أن حمل المطلق على المقيد لا يدخل فيه الكلام عند اختلاف الحكم لا حمل للمطلق على المقيد إلا إذا اتحد الحكم وهي الصورة الثانية اتفاق الحكمي ثم له صورتان قد يتحد السبب وقد يختلف سيفكره المصنف نك مرة أخرى لكن إن ورد لكن إن ورد واختلف حكمهما فلا حملة مطلقة ما معنى مطلقة التحد السبب أي سواء اتحد السبب أو اختلف نعم وإلا فإن اتحد سببهما وكان مثبتين ما معنى وإلا لا. قال إن ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقة وإلا إن اتحد الحكم إن اتفق الحكم إلا يعني إن لم يختلف سيتفق الحكم إذن انتهينا من صورتي اختلاف الحكم وسندخل الآن انتهينا من صورتي اختلاف الحكم وسندخل في صور اتفاق الحكم <تصفيق> اتفاق الحكم مثل ما قلنا تحرير رقبة في كفارة القتل تحرير الرقبة في كفارة الظهار تحرير الرقبة في كفارة اليمين الحكم واحد والأسباب مختلفة هذا قتل وذاك حنس في اليمين وذاك ظهار وهكذا نعم وإلا وإلا فإن اتحد سببهما وكان مثبتين كأعت كأعتق في الظهار رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنة حمل مطلق ولو تواترا على مقيد ولو أحادا ومقيد ولو متأخرا بيان للمطلق وإن كان نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد وكنهي نفي وإباحة وكراها وفي ندب نظر وإن كان أمرا ونهيا فالمطلق مقيد بضد الصفه. طيب قرر حكما واحد لكنه دخل في تفاصيل تتعلق بمسائل ذي صلة بالمطلق والمقيد قال رحمه الله إن اتحد سببهما وكان مثبتين وأعطاك مثالا اختراضيا أعتق رقبة, أعتق رقبة مؤمنة في حكم واحد وسبب واحد ما الحكم؟ قال يحمل المطلق على المقيد لأن النص واحد والسبب واحد والحكم واحد ويضرب بعض الأصوريين لذلك مثلا بقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر في بعض الألفاظ والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين فجاء قيد في نص آخر الحكم واحد ما هو صدقة الفطر والسبب واحد هو إتمام الشهر شهر رمضان. فالحكم واحد، لكن جاء في نص مطلق وجاء في نص مقيد. أين ثمرة الخلاف؟ هو إخراج صدقة الفطر عن العبد الكافر شخص يملك عبدا مسلما وآخر كافرا هل يخرج صدقة الفطر عن كليهما؟ من نظر إلى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحري والمملوك. شمل الكل ومن نظر إلى النص الآخر من المسلمين كان قيدا يخرج به صدقة الفطر على رقيقه المسلم دون الكافر هذه ثمرة الخلاف مع نزاع هل هو مثال للعام والخاص أو مثال للمطلق والمقيد لكن على كل حال هذا مثال لاتحاد السبب واتحاد الحكم يقول العلماء مثل هذا النص يحمل فيه المطلق على المقيد لأنه في الحقيقة أشبه أن يكون نصا واحدا اختلفت فيه الرواية ليس إلا وإلا فإن الشارع إذا تكلم مرة في حكم واحد بلفظ ثم تكلم في موضع آخر عن الحكم ذاته فإن مقصده واحد الحكم مختلف لكن الرواية إما اختلفت أو اللفظ الذي نقل حصل فيه التفاوت قال فإن كان مثبتين كقوله اعتق في الظهر رقبة ثم قال اعتق رقبة مؤمنة يعني أيضا في الظهر الكلام على سبب واحد وحكم واحد بين مطلق ومقيد قال حمل مطلق على مقيد ثم قال في جملة اعتراضية ولو كان المطلق متواترا والمقيد أحادا ويعتبر المقيد بيانا للمطلق ولو تأخر طبعا هذه الجملة الاستطرادية سنعود إليها بعد قليل لكنه يشير إلى من خالف من الحنفية ومن وافقهم فإنهم يرون أن المطلق لا يحمل على المقيد بل يكون القيد زيادة على النص فيعامل على قاعدتهم الزيادة على النص نسخ فهنا يخضع إلى مسألة المقارنة بين النص الذي ورد فيه المطلق والنص الذي ورد فيه المقيد فإن كان متواترين أمكن النصف وإلا إن كان المطلق متواترا والمقيد أحدا فلا يحصل لأنه نسخ والنسخ لا يقبل من الضعيف إلى الأقوى لكنه أراد إثبات المسألة قال يحمل المطلق على المقيد ولو كان المقيد أحدا والمطلق متواترا كيف قلنا وليس نسخا عندنا فما هو إذن؟ قال هو بيان قال والمقيد متأخر ولو متأخر بيانا للمطلق يعني ليس نسخا فهذه الجملة الاستطرادية أراد بها أن يقرر أنه لو كان المطلق في آية والمقيد في حديث أحد أيضا تقولون بحمل المطلق على المقيد؟ قال نعم قال ما اتحدى سببا وحكما ليش تقولون قال لأنه ليس نسخا عندنا أما الحنفية هم يقولون الزيادة على النص نسخ يعتبرون هذا نسخا والمنع عندهم وارد وأضاف سببا آخر أننا لا نعتبره من باب النسخ بل من باب البيان والبيان لا علاقة له بمتواتر وأحد ثم قال رحمه الله وإن كان نهييني قيد المطلق بمفهوم المقيد طبعا الصورة الأولى التي قال فيها يحمل مطلق ولو تواترا على مقيد ولو آحادا هذا الحكم يا كرام ينسب إلى الأئمة الأربعة بالاتفاق يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب والحكم معا يحمل المطلق على المقيد عند الأئمة الأربعة بل حكى عدد من الأصورين الاتفاق على ذلك القاضي الباقلاني القاضي عبد الوهاب الآمدي المجد بن تيمية وعدد كبير من الوصوليين حكى الإجماع على ذلك وأنه لا خلاف طيب انتقل إلى الصورة الثانية اتحد السبب واتحد الحكم لكن النص كان نهيا أو نفيا أعطيك مثالا لو قال لا تعتق مكاتبا عبدا مكاتبا والعبد المكاتب الذي يشتري نفسه من سيده يتفق مع سيده على مبلغ معلوم يدفعه له منجما أو مقصطا على أيام أو شهور ونحوها فإذا تم السداد فقد عتق فهو يشتري نفسه من سيده وما هو داخل في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. لو افترضنا نصا قال لا تعتق مكاتبا ونص آخر قال لا تعتق مكاتبا كافرا هيركز معي لا تعتق مكاتبا هذه نكره مطلقه لا تعتق مكاتبا كافرا هذا مقيد بوصف الكفر طيب السؤال لو قال لك انسانا لا تعتق مكاتبا ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا اجمع النصين بماذا تخرج لا تعتق مكاتبا كافر لا تعتق مكاتبا كافرا أو لا تعتق مطلقا كافر الكافر فقط ويجوز أن يعتق المسلم طبعين ذهبت بالإطلاق لا تعتق مكاتبا محمد على المقيد طيب قال رحمه الله عندكم هنا في مثل هذا المقيد دل بالمفهوم فقوله لا تعتق مكاتبا كافرا دل بالمفهوم طب إذا قال لك لا تعتق مكاتبا كافرا يعني أعتق مؤمنا أعتق مؤمنا ليس منطوقا بل هو مفهوم تدل المقيد بمفهومه، وعندئذ يجوز اعتاق المكاتب المسلم من أين قال رحمه الله تعالى قيد المطلق بمفهوم المقيد؟ استفدنا فائدة. الفائدة الأولى أن التقييد هنا ليس بالنص المقيد بل بمفهومه. خلاص. والفائدة الثانية أن الذي لا يقول بمفهوم المخالفة يقول. كالحنفية والرازي ومن وافقهم. لا يقول بحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة ليش؟ لأن القيد دل بمفهومه والمفهوم عندهم لا يحتج به ولا يعمل هذه الصورة لا يدخل فيها عندهم حمل المطلق على القيد طيب ومثله أيضا فيما ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه لحديث ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه جاء في بعض النصوص الآن هذا نهي قال النهي والنفي في الدلالة واحدة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه مطلقا وجاء في بعض الألفاظ وهو يبول طيب هل النهي عن مس الذكر باليمنى مقيد بحالة البول أو مطلقا مقيد لو قلت مطلقا أهملت دلالة مقيد وعطلتها فجعلتها كأنها غير وجود طبعين تذهب بالحديث قال وهو يبول فإذا جعلته من باب حمل المطلق على المقيد دخلت في صورة اتحاد السبب والحكم في حال الإثبات مع الصورة صورة نهي طيب قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول طيب مفهومه فإن كان لا يتبول جاز بمفهومه له ذلك وجاز فإذا قول لا يمسكن ذكره ذكره بيمينه مطلقا يمنع ومفهوم المخالفة هناك يجيز فأيهما أولى هذا الذي يجعلهم لا يحملون المطلق على المقيد في الصورة لأنه لو ألغ القيد فقد عطله ولو أعمله بمفهومه عطل النص المطلق المنطوق فإذا تعارضت صورة مسي الذكر باليمني, باليمني, باليمنى في غير حالة البول فنص يجيزها ونص يمنعها فهذا تعارض والمنطوق أقوى دلالة من المفهوم وعندئذ لم يقيدوه به لأنه سيكون تقوية للمفهوم على المنطق وهذا غير معتبر ستمة تطبيقات للقواعد لا تظهر إلا بأمثلتها التطبيقية من النصوص الشرعية على كل حال قال في المثال عندكم هنا وإن كان نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد قلت لك يفيد فائدتي أن هذا من التقييد بمفهوم المقيد لا بمنصوصه أو منطوقه والثانية أن من لا يحتج بالمفهوم ما أقول يلغي النص المقيد لكنه يعمل المطلق لأنه لا يخص الشيء بذكر بعض أفراده كأنه قال لك لا تعتق مطلقا أي عبد مكاتب ثم قال لا تعتق عبدا كافرا فنص على بعض أفراده والنص أو الذكر بعض أفراد المطلق أو العام لا يعطله طبعا ها هنا فائدة أنا قلت لك مثلا لا تعتق مكاتبا أنت لو نظرت إلى مكاتبا هذه وإن كان نكرة لكنه ليس في سياق إثبات في سياق نهي أو نفي وأنتم تعلمون أن النكرة في سياق الإثباء النفي أو النهي ليست من قبيل الإطلاق بل من قبيل العموم لأنها من دلالات العموم ولهذا نبه بعض المحققين كالقرافي وابن دقيق العيد رحم الله جميع أن هذا يعني المطلق والمقيد في صورة النهي والنفي لم يعد مطلقا ومقيدا بل دخل في العموم والخصوص لأنه نكر في سياق النفي وتسميته مطلقا مجاز وإيراده في الصور وتطبيقاته هنا من التساهل وإلا فلا علاقة له بهذا المدخل بل يرجع إلى أبواب العموم والخصوص وطبق عليه قواعد هناك ويزول الإشكال الذي قد يبدو في هذه التقاسيم قال رحمه الله تعالى وكنهي نفي وإباحة وكراهة يعني لا فرق بين أن يكون النص نهيا أو نفيا كما مر بك في الأمثلة وسواء كان الحكم تحريما في النهي أو كان كراهة أو سواء كان الحكم استحبابا في النص المثبت أو كان إباحة قال لا فرق في هذا بل النظر إلى السبب الحكم كما تقدم قال وفي ندم النظر إن كان استحبابا فهل يحمل فيه المطلق على المقيد كل ذلك أفاده المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن أصل المختصر في التحرير مفادا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وفي ندب نظر وإن كان أمرا ونهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. طيب. انتقلنا الآن إلى الصورة الثالثة ونحن ما زلنا الآن في اتفاق الحكم مع, السبب. مع اتحاد السبب اتفاق الحكم واتحاد السبب قلنا إن كان مثبتين يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا بل حكي اتفاقا على الإمة الأربعة وغيرهم طيب اتفق سببا حكما لكن كانا نفيين أو نهيين فمرت بك الصورة أنه مبني على من يحتج بمفهوم المخالفة فمن يحتج به يحمل المطلق على مفهوم المقيد لا على المقيد طيب قال هنا إن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا مثل أن يقول لك اعتق رقبه هذا هذا مطلق وهو أمر أو إثبات ثم قال لك لا تعتق رقبة كافرة اعتق رقبة إثبات لا تعتق رقبة كافرة نفي جملة من فيها نهاكا طيب الآن الصورة الآن مع سلواظ اتحاد السبب والحكم قال لك, أقال لك اعتق رقبة ثم قال لك لا تعتق رقبة كافرة طيب لا تعتق رقبة كافرة ما مفهومه؟ أعتق رقبة. أعتق رقبة مؤمنة وقول هناك أعتق رقبة كأنه قال أعتق رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنة طب عدنا إلى مسألة اتحاد السبب والحكم والنصان مثبتان فما الحكم هناك يحمل المطلق على المقيد باتفاق غير أن صورتها هنا أن إفادة النهي هو بمفهومه عدنا إلى المفهوم أعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة أمرك في جملة ونهاك في جملة بالنهي يستفاد ضده وهو الأمر بمفهوم المخالفة لا تعث رقبة كافرة يساوي أعتق رقبة مؤمنة قابلها بالجملة المطلقة أعتق رقبة أعتق رقبة مؤمنة قال إن كان أمرا ونهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة في المقيد أعتق رقبة وسكن لا تعتق رقبة كافرة ما ضدها؟ إذن مقيد بضد الصفة اعتق رقبة مؤمنا مرة أخرى هذا يعود أيضا إلى مسألة الاحتجاج بالمفهوم قال بعضهم الحمل هنا ضروري نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإن اختلف سببهما أو سبب مقيدين متنافيين ومطلق حمل المطلق قياسا بجامع وإلا تساويا وسقطا هذه الصورة الأخير اختلاف السبب يعني مع اختلاف اختلاف السبب مع اتفاق الحكم انتهينا من اختلاف الحكم أنه لا حملة مطلقة طيب إذا اتفق الحكم فإما أن يتحد السبب وإما أن يختلف ومر معنى اتحاد السبب بصوره الثلاثة طيب بقي ماذا بقي اتحاد الحكم مع اختلاف السبب وهذه يا مشايخ هي الصورة الأشهر عند الأصوليين في مسألة خلافهم في حمل المطلق على المقيد أي صورة اتحاد, الحكم اتحاد الحكمي واختلاف السبب وأشهر أمثلته عتق الرقبة التي جاءت مقيدة في كفارة القتل مطلقة في الظهار وفي الجماع وغيرها طيب هذا أشهر الأمثلة وغالبا إذا قيل لك خلاف الأصوليين أو مذاهب الفقهاء في حمل المطلق على المقيد ينصرف عادة إلى هذه الصورة أي صورة؟ اتفاق الحكم مع اختلاف السبب الحكم واحد في كفارة الظهار في كفارة اليمين في كفارة القتل في كفارة الجماع في نها رمضان حكم واحد ما هو؟ عتق رقبة لكنه جاء باختلاف الأسباب السبب هنا قتل مؤمن خطأ السبب هنا ظهار الرجل من زوجته السبب هنا حنث في اليمين السبب هناك جماع امرأته في نهار رمضان اختلفت الأسباب لكن الحكم واحد عتق رقبة عتق رقبة عتق رقبة هذا المثال التطبيقي هو أشهر صور الخلاف بين الأصوليين إذا قيل خلافهم في حمل المطلق عن المقيم هذه هي الصورة الشهيرة اتحاد الحكم مع اختلاف السبب قال رحمه الله وَإِن اختلف سببهما يعني المطلق والمقيد يعني مع اتحاد مع اتحاد الحكم ثم عطف فقال أو سبب مقيدين متنافيين دع هذه الآن على جانب قليلا ونعود إليها إذا اختلف السببان قال حمل المطلق قياسا بجامع حمل المطلق على ماذا المقيد. على المقيد طيب الآن خذ هذه المسألة هي الحكم المطلوب الآن إذا اتحد المطلق والمقيد الحكم واختلف في السبب فالحكم يحمل المطلق على المقيد كيف يعني؟ يعني آتي إلى كفارة اليمين قال الله عز وجل كفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فتقول الرقبة في كفارة اليمين مقيدة بوصف الإيمان فلا يجوز عتق رقبة كافرة إذا قيل لك من أين والله عز وجل ما قيد بالإيمان قلت مما قاله ربنا عز وجل في كفارة القتل فإذا قلت لك ياخذك قتل وهذا يمين قلت لي القاعدة هكذا إذا اختلف نصان مطلق ومقيد واتحد في الحكم يحمل المطلق على المقيد ولو اختلفت الأسباب أعرف أن هذا سببه حنث في كفارة اليمين وهذا سببه قتل خطأ وذاك سببه ظهار الرجل من زوجته لكن الحكمة واحد فإذا اتحد الحكم يحمل المطلق على خلاص هذا الحكم يا إخوة هو تقرير جماهير أهل العلم من الفقهاء والأصوريين من المذاهب الثلاثة مالكية شافعية حنابلة في الأرجح عندهم في المذهب وعليه أكثر أصحاب المذاهب الثلاثة غير أنه مختلف هل هذا الحمل للمطلق على المقيد يكون لغة أو قياسا ما الفرق إذا قلت لغة تقول القرآن كله بمنزلة الجملة الواحدة فإذا ذكر الله جل وعلا حكما في آية وقيده بوصف وأطلقه في آية أخرى حملنا المطلق على المقيد بدلالة اللغة واللفظ لأن عهدنا من الشارع الحكيم أنه إذا أحالنا في موضع في حكم ما على وصف فإننا نجريه في باقي الأماكن ولو سكت عنه خلاص المحمل الآخر يقول لا نحمل المطلق على المقيد لا بمأخذ اللغة بل بالقياس القياس؟, القياس, الأصولي. القياس الأصولي أصل وفرع وعلة مشتركة تعدي به الحكم من الأصل إلى الفرع فتقول في الصورة هذه كالتالي جب الله عز وجل تعدق الرقبة في كفارة القتل وقيدها بوصف الإيمان فأوجبها سبحانه وتعالى أيضا في كفارة اليمين ولم يقيد بوصف الإيمان فجعلنا الرقبة في كفارة القتل أصلا والرقبة في كفارة اليمين فرع. فرعا ورأينا العلة بينهما مشتركة ما العلة؟ الردع والزجر ردع العبد وزجره عن الوقوع في المعاصي قتل حلف يمين وحنث ظاهر من زوجته الردع والزجر هو العلة فالعلة الموجودة في القتل هي العلة الموجودة في اليمين هي العلة الموجودة في الظهار طالما وجدنا العلة إذا نعد الحكمة، فتقول الرقبة المقيدة بالإيمان في القتل نحمل مثلها على كفارة اليمين وكفارة الظهار قياسا إذا قلت قياسا فهذا عائد أيضا إلى أصل ينبغي النظر فيه فما لا يحتج بالقياس لا يحمل المطلق على المقيد بهذا الاعتبار ومن حمله بهذا الاعتبار فبناء الحكم على في حمل المطلق على المقيد على القياس ومعناه أنه إذا عورض بدليل أقوى منه عند مخالفه فنلجأ إلى ترتيب الأدلة فإذا دليلك سيكون قياسا في حمل المطلق على المقيد هنا هذا موجز ما قرره المصنف رحمه الله تعالى طيب وعن الإمام أحمد رواية في المذهب قوية لكن ليست هي المعتمد أنه في هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد تماما كمذهب الحنفية وهو الذي قرره بعض الأصوليين كالرازي وغيره وهو قول وجيه جدا أن الكفارة في قتل المسلم جاءت بقيد الإيمان وفرق بينها وبين الرقب في كفارة الظهار وكفارة اليمين لقصد شرعي معتبر الله أعلم به قد يكون هذا من باب, من باب الابتلاء وقد يكون أيضا لأمر باطل يعني ما المانع أن يكون الكفارة في قتل الخطأ رقبه مؤمنة وقيدت بالمؤمنة زيادة في التغليظ في عقوبة العبد الواقع في القتل الخطأ ولا يرقى مثل ذلك في كفارة الظهار ولا كفارة اليمين وأريد بها التخفيف هناك فيعتق أي رقبة كافرة كانت أو فهذا قول وجيه ومقتضى مذهب الحنفية ورواية عند الحنابل وقال به طوائف من فقهاء المذاهب المالكية والشافعية والحنابل ونصر هذا القول فقول المصنف رحمه الله حمل المطلق قياسا بجامع لأن مأخذ الآخر أن المحملة لغوي لا قياسي قال رحمه الله تعالى هذه الجملة التي تجاوزناها قبل قليل قالوا أو سبب مقيدين متنافيين يعني إذا اختلف مع المطلق قيدان وجدنا مطلقا ثم أردنا أن نحمله على قيد فوجدنا أمامنا قيدين متنافيين ومثال ذلك أن تقول مثلا غسل هذا أشهر أمثلته غسل نجاسة الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة غسلة التراب جاءت الروايات متعددة في صحيح مسلم وغيرها جاء في بعضها أولاهن بالتراب وجاء في بعضها أخراهن بالتراب وجاء في بعضها سبع غسلات وعفروه الثامنة بالتراب فالآن لو جئت إلى الرواية المطلقة فليغسله سبعا إحداهن بالتراب واردت تقييد هذه الإحدى لأحملها على النص المقيد فقلت يحمل المطلق على المقيد لكني وجدت قيودا متنافية ليش يعني متنافية يعني قيد يقول أولى وقيد يقول أخرى وقيد يقول عفروه الثامنة بالتراب قال رحمه الله وإلا أو مقيدين متنافيين أيضا يحمل المطلق قياسا بجامع الحكم وحده الحكم ذاته أن تحمل المطلق على المقيد إذا وجدت جامعا فيكون قياسا طيب وإلا يعني إن لم يمكن إذا تساوت واتحد السبب مع تعدد القيود مثل ما ذكرت لك تتساقط كلها تساويا يعني القيدان المتنافيان يتساويان ويتساقطان طيب وإذا تساقط يبقى المطلق مطلقا إحداهن بالتراب أي غسلة يصدق أن تكون إحداها بالتراب ويكفي هذا في الامتثال نعم الله أريكم قال رحمه الله وأصل كوصف في حمل أصل كوصف في حمل حمل ماذا؟ حمل المطلق على المقيد كل الذي تقدم من الصور والتقسيمات والأمثلة يا كل كنا نتكلم فيها على قيود هي أوصاف مثل ما قلنا تحرير رقبة مؤمنة مثل ما قلنا لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدين وشاهدي عدل هذه أمثلة كان النص فيها مقيدا في لفظ مطلقا في لفظ آخر طيب ماذا لو أردنا حمل المطلق على المقيد في أصل الحكم لا في وصفه هل يجري فيه أيضا حمل المطلق على المقيد أن توجب حكما غير مذكور في نص لإطلاقه عن بسبب وروده مقيدا في نص آخر خذ مثالا الإطعام مذكور في كفارة الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وغير مذكور في كفارة القتل صح؟ فتحرير رقبة من مؤمنة ودية مسلمة ذكر العتق وذكر الديا ولا إطعام في كفرة القتل طيب هل تقول نحمل المطلق في كفرة القتل الذي ما ذكر فيه الإطعام على المقيد في كفرة الظهار فنوجب الإطعام في كفرة القتل كما وجب في كفرة الظهار إش دخل هذا في المطلق المقيد قال نعم هذا مطلق في الأصل لا في الوصف يعني هل نستطيع أن نثبت حكما غير مذكور في نص غير مذكور يعني مطلقا عنه غير وارد مسكوت عنه فنثبته حملا أو أخذا من نص آخر في حكم آخر ونوجبه به قال رحمه الله وأصل كوصف في حمل تقرير بعض الأصوليين أنه يحمل المطلق في الأصل المحذوف على المقيد في المذكور كما حملناه على الوصفي وفي المذهب حكي في هذه المسألة روايتان الوجوب وجوب الإطعام في كفارة القتل إلحاقا له بكفارة الظهار إذا قيل ما المأخذ؟ قيل هو الباب هذا الذي ذكره المصنف لكن الصحيح في المذهب وهو الذي عليه الجماهير أنه لا يجب الإطعام في كفارة القتل ومؤداه أن لا يحمل الأصل بل هو خاص بالوصف يكون حمل المطلق على المقيد في الأوصاف لا في الأصول وإثبات الأحكام ابتداء والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومحل حمل إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة فإن استلزمه حمل المسمى في إثبات على الكامل السليم لا على إطلاقه في قول طيب في حجة الوداع قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها هنا من مدينته من طيبة الطيبة سئل عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين بالرواية العمر رضي الله عنهما ما يلبس المحرم يا رسول الله فأجاب بالحديث الذي تحفظون قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا البرانس ثم قال إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين فأجاز نبس الخف وقيده بشرط وهو أن يقطعه الخف تعرفون أنه مما تدخل فيه القدم ويكون له عنق أو رأس يغطي الكعب وزيادة فاشترط على المحرم إذا أراد أن يلبس الخف أن يقطعه أسفل من الكعب ليشبه النعل في اللبس أكرمكم الله ولا يغطي الكعب هذا حديث ابن عمر وهو في الصحيحين ولما أتى مكة صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة خطبهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزارة فليلبس السراوين ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين من غير قيد فليلبس الخفين طيب على القاعدة الحكم واحد أو مختلف واحد والسبب واحد سبب واحد الحكم واحد إحرام إحرام والحكم لبس خف لبس خف قيد في أحدهما بالقطع أسفل من الكعبين وأطلق في آخر ما القاعدة يحمل المطلق على المقيد فتقول في حديث ابن عباس المطلق يحمل على حديث ابن عمر المقيد فما الحكم للبس الخف للمحرم؟ لا بد من قطعهما أسفل من الكعبين في المذهب لا ما قالوا هكذا قالوا يبقى المطلق على إطلاقه ولا يحمل على المقيد في هذه المسألة لماذا استثنوا هذه المسألة من الصورة مع أن صورتها حمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب واتحاد الحكم بل هو مما حكي فيه اتفاق المذاهب الأربعة كما تقدم بكم قبل قليل قالوا هذا له سبب مختلف وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في عرفات وهو موضع بيان الحكم والحاجة إليه وتطبيق الناس ولربما كان السامع ما أدرك كلامه بالمدينة لما قال وليقطع أسفل من الكعبين بل, بل قطعا. ثمة عدد كبير ممن أدركه في عرفة صلى الله عليه وسلم لم يكن معه بالمدينة والذين حجوا معه مئة ألف ومئة وعشرون ألفا من الصحب رضي الله عنهم بعضهم خرج معه من المدينة وبعضهم أدركه في ذي الحليفة وبعضهم في الطريق وبعضهم في مكة قبل الصعود إلى المشاعر وبعضهم في عرفة وبعضهم صبيحة ومزدلفا كما في حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنهم جميعا فكيف ستقول يحمل المطلق على المقيد المذكور في المدينة؟ الآن الموقف موقف بيان للحكم وتطبيق وعمل به وهذا هو يوم الحج والوقوف بعرفة تتصور أن السامع يفهم أن قوله عليه الصلاة والسلام فليلبس الخفين يعني بالقيد الذي ذكرت لكم هناك في المدينة؟ لا ولا أحاله إليه قالوا هذا البيان في هذا المقام كافٍ بتمامه ولا حاجة إلى إضافة نص آخر عليه لأن المقام مقام بيان وتأخير البيان, على البيان عن وقت الحاجة ممتنع فاستثنوا مثل هذه الصورة قال المصنف إيش قال ومحل حمل يعني يحمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة فإذا استلزم إذا كان حمل المطلق على المقيد سيفضي بنا إلا أنه نوع من تأخير البيان فيمتنع حمل المطلق يعني إيش يعني يبقى المطلق على إطلاقه هل هذا تناقض مع القاعدة؟ لا بل هو التفات إلى معنى أدق وأعمق قالوا مثل ذلك غسل دم الحيض قال عليه الصلاة والسلام حتيه ثم اغسليه بالماء ولم يشترط عددا مع الماء في عدد غسلات دم الحيض من اللباس للمرأة فإذا جاء بعض الفقهاء قالوا نقيده بعدد غسلات نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء والنبي عليه الصلاة والسلام بين لها وقت سؤالها وبيانه في وقت حاجة فينبغي أن يكون كافيا بتمامه ولم يحلها على شيء ولم يقيدها بشيء فتقييده بنص آخر من المقيدات يتعارض مع هذا الأصل العظيم وإدراك هذا المقصد من فقه الشريعة ومحل بيانات النصوص الشرعية فلهذا استثنى المسألة قال رحمه الله تعالى ومحل حمل إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة فإن استلزمه يعني إذا استلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان اكتفينا بالمطلق طيب يكفل بالمطلق ما معناه؟ نحمله على إطلاقه أم على حمل المسمى على الكامل الصحيح؟ قال رحمه الله إذا ألغينا حمل المطلق على المقيد فإنا نحمل اللفظ المطلق على المسمى الكامل الصحيح في لسان الشريعة وبعض الأصولين يقول نحمله على إطلاقه قول المجد ابن تيميا يحمل على الكامل الصحيح يعني مثلا إذا وجدت نصا مطلقا فيه ماء أو فيه رقبة أو فيه نكاح مثلا النكاح على سبيل المثال قد يطلق ويراد به عقد النكاح وقد يطلق ويراد به الوطء مع العقد وهذا مما اختلفت فيه بعض مواضع القرآن الكريم فلما يقول الله عز وجل وَلَا تَنْكِحُ ما نكح نَكَحَ من النساء أي نكاح مقصود هنا؟ العقد وما كان بعده من باب أولى لكن فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإذا جاء المطلق مع قيود أخرى متعارضة متفاوتة وما استطعنا حمل المطلق على المقيد واعتبرنا هذا النص. بتمامه كاف في إطلاق نحمله على الكامل الصحيح بالمعنى المعنى وعندئذ يشمل العقد الكامل النكاح الكامل عقد ووطء حتى تنكح زوج غيره يعني حتى تعقد ويحصل الوطء فهذا التفريق بينهم في النفي وصيغة الإثبات وهذا معنى قول ليحمل على الكامل الصحيح أو على لفظه المطلق والمطلق كما قلت لك يتحقق بأي صورة من صوره فإذا قلت العقد إما نكاح وإما وطء فإذا تحقق أحدهما وهو العقد اكتفي به وهذا الذي حملوه في صيغ النفي دون صيغ الإثبات وأخذت المثال حتى تنكح وقوله ولا تنكح الله أعلم حسن الله إليكم قال رحمه الله فإن استلزمه حمل المسمى في إثبات على الكامل السليم لا على إطلاقه في قول والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام لكن على سبيل البدل هل المطلق ظاهر أو نص في الدلالة؟ ظاهر قلنا ما معنى نص؟ نص لا يحتاج أو لا يحتمل معنى آخر كالفاظ الأعداد والظاهر محتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أظهر طيب نرجع إلى دلالة العام هل هي قطعية أو ظنية؟ دلالة العام قطعية عند الحنفية ظنية عند الجمهور وتقدم ذلك وه כ ذلك المطلق عندهم قطعي الدلالة وهو ظني عند الجمهور معنى قطعي نص ومعنى ظاهر أو ظني أنه ظاهر الدلالة نصقال والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام يعني كما أن العام ظني الدلالة ظاهر لا قطعي ولا نص، فكذلك المطلق ها هنا والمسألة إلحاق للمطلق بالعام، فمن حكم بالقطعيه هناك هم الحنفية حكم بالقطعيه هنا والجمهور على أنه ظني الدلالة ظاهر لا قطعي فيها. قال لكن على سبيل البدن وهذا الذي صدرت به شرحا المسألة في التفريق أو المقارنة بين العام والمطلق كلاهما يشتركان أو يشترك العام مع المطلق في أمر. وهو أن اللفظ من حيث هو يصدق على كل أفراده، لكنه من حيث التناول والإرادة في العموم يراد به جميع ما تناوله اللفظ في الإطلاق لا يراد به إلا أحد أفراده، فلهذا يقولون العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي يعني على سبيل البدل والعام على سبيل الشمول على سبيل الشمول. فيقولون العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي يعني يكون أحد أفراده بدلاً عن الآخر ولا يشترط استيفاء الجميع انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل وبه تم مجلسنا اليوم فلو سألتكم سؤالاً في مسألة حمل مطلق على مقيد لبيان أي الصور التي يلتحق بها قضاء رمضان لمن فاتته منه صيام أيام لعذرين بمرض أو سفر ونحوه جاء مطلقا فعدة من أيام أخر ولم يقيد بتتابع ولا بتفريق طيب فإذا رأيت هذا النص المطلق وأردت أن تقيده بقيد لصوم جاء في القرآن الكريم فوجدنا صوم الظهار مقيدا بالتتابع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فالصيام في الظهار جاء متتابعة والصيام في هدي التمتع جاء مقيدا بالتفرقة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فضاء رمضان مطلق فعدة من أيام أخرى فوجدنا قيدا في كفارة الظهار بالتتابع وقيدا في صيام بدل هدي التمتع بالتفرقة وأردت حمل ذلك المطلق في كف في قضاء رمضان، فعلى أي المقيدين سأحمله؟ هذا في أي صورة؟ هذا الحكم مختلف. هذا الذي قال في مصنف إذا اختلف سبب مقيدين متنافيين مع المطلق، ما القاعدة؟ يحمل المطلق قياسا بجامع. في مثل هذه الصورة ينظر في أقرب القيدين شبها وأولاهما به حكما وأشبههما به علة فيلتحق به فإن أمكن وإلا تساقطا كما قال رحمه الله وإلا تساقطا وسقطا تساويا وسقطا يتساويان في كفارة في في قضاء رمضان يقرر الفقهاء ذلك بتفاوت هل يلحق بصومي؟ الهدي التمتع أو يلحق بصوم كفارة الظهار فلا يلحق بأحدهما بالحيث اللغة بل قياسا بجامع ويحمل على أشباههما به فمن الفقهاء من أطلق ومنهم من قيد والراجح والصحيح أنه ليس له شبه بكفارة الظهار ولا بهدي التمتع فيتساويان ويتساقطان ويبقى مطلقا وهذا تقرير فقهاء السلف والخلف كاف أن قضاء رمضان لا يشترط فيه التتابع بل أمر فيه على السعر ولو وجدت من يقول بالتتابع فرأيت في استدلاله بعض ما يذهب إليه من حمله على قيد كذا وكذا فهمت أنه مبني على مسألتنا في هذا الباب اكتفينا بهذا حيث انتهى كلام المصنفي في باب المطلق والمقيد والله تعالى أعلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واحفظ عينا إله أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم احفظ على الحرمين وبلديهما الأمن والأمان والسلامة والإسلام ولسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وقفنا والسلمين جميعا يا رب شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار أنت خير حافظة وأنت أرحم الراحمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسددهم وأرشدهم وأيدهم بتأييد من عندك واجزهم يا رب خير الجزاء عن خدمة الحرمين وقاصديهما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا الصغار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم مبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين